والسماء ذا في الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون بوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المستقين في جنات وعيون آقذين ما آساهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يتغفرون وفي أموالهم حق المسائل والمحروم وفي الأرض أفلا تغصرون؟ وفي السماء لزقكم وما تعودون؟ فرَبِّ السَّمَايِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَعْطُونَ هَلْ أَتَكَحَدِيثُ ضَيْفِ بِرَاهِمَ الْمُكْرَمِينَ؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم حيفة قالوا لا تخف وبشروه بعلام العليم فأقبلت مراثه في صروة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذالك قال ربك إن هو الحكيم العليم